يا ايها الناس ان كنتم في غيب من البعث فانا خلقناكم, فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقة لنبين لكم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 وَأَنَّهُ على كل شيء قدير وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا ريب فيها وَأَنَّ الله يبعث من في القبور ومن الناس من يُجَادِلُ في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق لكن لدينا قدامات يدك الله ان الله يسابق لك و ينتهي يعبد الله على حرف فإن ينتهي به و ينتهي به و ينتهي به و ينتهي به و ينتهي به و ينتهي به و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 من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليندد بسبب إلى السماء ثم ليقطع, ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يريد وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد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 وطهر بيتي للطائفين وَالْقَائِمِينَ والربع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا كل وعلى كل ظامر وعلى من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم فهي الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا منها وقع الملفاتي ثُمَّ يقودك هم يقوى هم يقوى هم يقوى هم يقوى هم يقوى هم يقوى هم يقوى هم يقوى هم يقوى هم يقوى هم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزوح نفاء غَيْرَ غير مشركين به ومن يشرك بالله فتأن ما خر من السماء فتخفظه الطير أو تهوي, أو تهوي به الزيح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أدل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسة ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصلاة وَمِمَّا غزقناهم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 فذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يعب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير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 فأمليتُ الكافرين ثم أغضتهم فكيف كان نكير فكأين من قرى التي وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر وارمدم على معطلة وقصر مشيد فَفَرَمْ يسيروا في الانف فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمل الاصا ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ويستعجلون بالعذاب ولن يخلف الله وعده وان يوما عند ربك 1000 سنه مما تعد وكأي من قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لها وهي ظالمة ثم أخذتها وَإِلَيَّ المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ولزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجسين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته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 ولا يتال الذين كفروا في ملة منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو لأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فاولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرازقين فيدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بضي عليه لينصمنه الله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 فلم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إِنَّ الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الْأَرْضِ وَإِنَّ الله لهو الغني الحميد فلم تر أَنَّ الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجريه في البحر في ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرغوث رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور بكل أمة جعلنا من سكنهم ناتقوه فلا يناتعنك في الأرض وادع إلى ربك انك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون فلم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب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 قل أبا أنبئكم بشد من ذلك فالنار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مدر فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له شَيْئًا يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه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 يا ايها الذين امنوا ارفعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون في بالله حق جهاده هو جزاءكم وما جعل عليكم في الدين من حرج من لدى ابيكم ابراهيم هو سماكم من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الذكاة واعتقموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصيب